تبارك الذي نزل الكرطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موته ولا حياه ولا يملكون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إِلَّا افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوهُ الظُّلْمُ وَالظُّرُ فَقَدْ جَاءُوهُ الظُّلْمُ الاولين اكتبها فنية لا على اله بكرة واصيلا قل انزلهم الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا رسول يا وَأَنَا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَافِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذيرا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالُوا الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا قُلْ فَمَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَصَابَتْ بِي قَرْحَةٌ أَوْ أَصَابَنِي ضُرٌّ مِّنَ الْأَرْضِ أَوْ جَاءَتْ بِي حَشَرَةٌ كجنات جنات تجري من تحتها الأمهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيغا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان ولا ربك وعذبا مسقولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ائنتم فيكون ائنتم اظلتم ربنا قل نو سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولاكين ما ادعتهم واباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْهُمْ نَادَوْا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 لا بشرى يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا أُوصِيكُمْ وَأَنصَحُكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ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 جذَلِكَ لِنُ سَّتَ بيفُ آدَكَ وَرََّ النهُ تَوتلَ وَلَا يأتُونَكَ بِمَزَلِم إِلا جِكَ بِالحَّ وَأَحسَنَ تَفسيرام الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شرم ما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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم من ناس آيام واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس اين ذلك كثيرا وكلهم ضربنا لهم الامثال وكنا نتبعنا تبيرا ولقد اتوه على القريه التي امطرت مطر السن افلم يكونوا يرونها بل كان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 وَلَوْ شِئْنَا لَذَرْنَا ثَنَاءَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا فَلَا تُطِعْ كَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا وَجَعَلَ مَيْنَهُ مَا بَرْزَخًا وَحِجَرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَنُونًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا له نِعْمَ الْقَوْلُ وَمَنْ رَحْمَنُ أَنَسْدُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا قَالُوا وَمَنْ رَحْمَنُ أنسجد لما يَرَوْنَهُ أَرَاجُ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن كَانَ كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم بين ذلك قواما والذين لَا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون التي الله إلا بالحق وَلَا التي ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه فيه مهانا إلا إن فاتاولا ان يبدل الله سيئاتهم فاولا ان يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وَمَن تَابَ وَأَمِنَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعي وجعلنا للمتقين إماما قُل لَّا إِن كَانُوا يُجَزَّونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُل مَّا يَعْبَأُ بِكُمْ ربي لولا أَبَوْا أَن يُكَذِّبُوا فَسَوْفَ يَكُونُ لزاما